المهدي المنتظر المهدي المنتظر مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي قال الشيخ رجل الناي فيرفع الله تعالى قدره ويعلي ذكره ويبدأ الناس يتذكرون المهدي بيخرج المهدي بيخرج سيخرج المهدي ثم يبايعه الناس بعد ذلك ويتفق على خلافته اهل الحل والعقد طيب وذكرنا لكم أيضا عدد من الحديث من ذلك حديث سلمة ووقفنا عند حديث جابر يقول عن جابر رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم المهدي تعالى صل بنا أي الآيتين تكون قبل خروج المهدي أم نزل عيسى خروج المهدي ثم نزل عيسى عيسى يا جماعة ينزل والأرض عزلا وجورا والناس مبسوطين مع المهدي كل له ايش متى ينزل عيسى ايش يكون وضع المهدي وأصحابه مبسوطين الدجال يكون نزل اصبح الناس يهربون من الدجال في كل مكان ثم بعد ذلك اصبح الناس في جوع شديد وفي خوف شديد أصحاب المهدي فيصلون فينزل عيسى بن مريم نصرة لهم فيقول المهدي لعيسى تعال صلي بنا وبالمناسبة عيسى نزوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم هل يخالف قوله عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي ما هو عيسى نبي نزم ها إنما المقصود هل عيسى يعتبر بعث نبيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أم قبله قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعث لكنه رفع ثم أعيد مرة أخرى لا يعني بأنه قد بعث الآن نبيا لا إنما فهذا شيء الشيء الثاني عيسى لما ينزل يا جماعة هل ينزل بشريعة تختلف عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هي نفس الشريعة بدليل أن عيسى يأتي ويصلي معهم وإذا معهم يقرأ الفاتحة الفاتحة ما كانت نزلت على عيسى بالإنجيل يقرأ الفاتحة أو قد يقرأ سورة قصيرة الله أكبر سبحان ربي عظيم سمع الله من الحمد الله أكبر سبحانه ربه الأعلى فهو يصلي بطلاتهم دليل على أنه يكون تابعا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم إذا عيسى اجتمع فيه شيئان النبوة والصحابية هل يعتبر صحابي عيسى حالي من الصحابي الصحابي في الشرع من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به ومات على الإسلام عيسى لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولا لقي المهدي لقي النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به للسماء ومات على أي دين على النصرانية ها على الإسلام فهو يعتبر نبيا ويعتبر صحابيا أيضا يقول المهدي لعيسى تعالى صلي بنا فيقول لا إن بعضهم أمير بعض تكرمة الله هذه الأمة والحديث بكره ابن القيم في المنار المنيف بسنة جديد وله شواهد وكذلك عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم منا, منا الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه طيب كرمت منا يا جماعة تحت من معنيين عطنياهم ام إما يكون اهل البيت او من نايا المسلمين الذي يصلي عيسى بن مريم فالفهو الحديث ايضا صحيح ذكر المناول وغيره وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم لو لم يبقى من الدنيا الا يوم قال الشعراني على قول بعضها العلم طبعا انه يوم ليس شرطا ان يكون يوم 24 ساعة لا قد يكون يوم من ايام الله فيما قال الله عز جل وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون فهو لما قال صلى الله عليه وسلم لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لعلها من أيام الله يعني لو لم يبقى من الدنيا إلا ألف سنة إذا كانت من أيام الله وإن كان الأقرب أنه يعني اليوم الذي يفهمه الناس الذي يفهمه الناس لأن هذا, هذا مختبى حديثي أن يؤفذ على ظاهره طيب قال لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني او من اهل بيتي الان بدي البث الاقتباس ايش قال اولا ها يواطئ اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي يعني يكون اسمه ايش محمد بن عبد الله وفيه رد على الشيعة الذين يقولون ان المهدي هو محمد بن الحسن العسكري اللي دخل السرداب عام 317 ولان ما طلع فيقول أنه سيخرج في آخر الزمان وقد رددنا على هذا في السابق سيئة يا ربناعلم ومعنى قول صلى الله عليه وسلم يبعث الله من أمتي أن يظهر زاد في حديث تطر بعض الروايات قال يملأ الأرض قصة وعدلا كما ملأ ظلما وجورا وفي رواية الفرمذة قال لا تذهب أو لا تنقض الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ واسمه اسمي حديث عند أبي داود وغيره حديث صحيح وقول صلى الله عليه وسلم حتى يملك العرب هل هذا يعني أنه ما يملك العجم لا الصيع أنه يملك العرب والعجم وأن الذي يتبعه ليس فقط العرب يعني هل يقول واحد إذن المهدي فقط العرب يتبعونه يعني لو يأتي من باكستان ناس مسلمون يأتي من أفغانستان مسلمون يأتي مثلا من إيران يأتي من أي بلاد الأعاجم يأتي مثلا من أوروبا من أمريكا معناه أنهم ليس تبع المهدي تقول لا ليس صحيح بل هم تبع المهدي بلا شك لكن جرت العادة في الدين في الغالب أن غير العرب يسبعون العرب لذلك تلاحظ حتى الأعازم إذا أرادوا أن يتعلموا الإسلام جاءوا إلى بلاد الإسلام ليس كذلك؟ انظر إلى الجامعات الإسلامية مثلا إلى الجامعة الإمام إلى الأزهر إلى بعض كليات الشريعة سواء في الأردن أو في اليمن أو في سوريا أو في, في لبنان أو في غيرها أو في بعض بلاد أفريقيا سجد أن كثير من الأعازم يقبلون ويدرسون فيها وذلك لأنه يعني أصل الدين وأن معرفة الدين تكون عند العرب أصلا ويتبعهم في ذلك غيرهم طبعا إذا اتبق العرب تبعهم غيرهم من المسلمين يستبق العرب تبعهم غيرهم من المسلمين ويمكن أن يقال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العرب لغلبتهم في زمانه أو لكونهم أشرف يعني أهل العلم لهم في ذلك كلام طويل بعض العلم قال ذكر العرب من باب الاكتفاء الاكتفاء أن يذكر كلمة ويسكت عن غيرها لأنه معروف يعني مثل لما تقول لي أنت أين ذهبت بعد العشاء فأقول لك والله ذهبت وألقيت الدرس ورجعت البيت أنا أصطبت أشياء معروفة أني ركبت السيارة ووقفتها في موقف معين ثم بعد ذلك فعلت وفعلت فغالبا الشخص إذا ذكر أشياء معينة يترك أشياء أخرى تكون معروفة الناس. فكذلك هنا قال العرب يتبعهم العجم أيضا والنبي عليه الصلاة والسلام يختصر حيانا الكلام وكما قال تعالى ثرابيل يعني ملابس تقيكم الحر بعدان قال ثرابيل تقيكم بأسكم البأس يعني في القتال طيب هل في ثرابيل تقينا الحر ولا في ثرابيل تقينا البرد ايضا والبرد لكن خلاص دام اخبرك فيه ملابس تقيكم الحر معنا ايضا فيه ملابس تقيكم البرد وانتهى الامر على ذلك وقال بعض العلم انه اقتصر على ذكر العرض لأنهم هم الذين يسبعونه أما العجم فهو يقاتلهم أو يقاتل أكثرهم وذكرنا هذا سادقا تذكرون لما قلنا المهدي سيكون قائد المسلمين في الملحمة العظيمة تذكرون كم عدد العجم فيها اللي مقارب للمليون وهذا قد تقدم معنا في زرس الماضي كذلك للحاديث في المهدي عن زر ابن عبد الله قال, قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يلي رجل من أهل بيتي واطئ واسمه اسمي وروا أحمد عن علي قال لو لم يبق من الزهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملئ الجورة طبعا هذه أحاديث متشابهة لكني سقتها لتعلم عدد الأحاديث الكثير التي وردت في النهدي وإلا فهي روايات متشابهة لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في مواطن عدة بدليل من صحابي واحد يروي روايتين دليل أن نستمعها من النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مكان لو كان خمس الصحابة يروون رواية واحدة لقلنا في حديث واحد قالها النبي صلى الله عليه وسلم خمسة لكن لما صحابي واحد يرويه بأربع روايات أو خمس دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ترره في عدد من المواطن وهناك أحاديث كما تقدم جاءت في معنى المهدي ليست صريحة عن المهدي لكن يعني تدل على المهدي منها حديث جابر عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن أهل العراق لا يجيء إليهم قفيز القفيز مكيال أهل العراق مثل المكيال اللي عند أهل المدينة إيش كانوا يسمونه صاعة ومثل الآن موجود عندنا الآن في أوروبا مثلا لو تأتي وتقول عطني 2 كيلو ما يستعملونه يستعملون الرطل مثلا الآن السيارات التي تأتي أخيانا من أمريكا إيش يكون عتادها إيش ميل ليس كيلو فكل ناس في الغالب لهم يعني مقياس يقلسون به فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة قتيز، الصحابة ما يدرون إيش قتيز، فاحتاج النبي عليه الصلاة والسلام أن يفسرها لهم قال يشك أن أهل العراق لا يجيروا إليهم قتيز مثيان أهل العراق ولا درهم الدرهم معروف يعني لا يدخل عليهم طعام ولا يدخل عليهم مال طبعا المال أصلا كيف يدخل الآن لما يصير بلد يدخل عليه أموال من برا دليل أن البلد ماذا يفعل يبيع صح دليل أنه يبيع أشياء ويأتي أموال يعني مثلا يتصل عليك واحد وأنت عندك هنا تمر يتصل عليك مثلا من الكويت أو الإمارات يقول رسل لي مثلا 500 كيلو ترسلت ثم يحول لك قيمتها لا يمكن يحول لك مال وأنت ما أرسلت شيء في الغالب فدليل أن العراق أصلا عندهم تجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أنه لا يدخل إليهم طعام وهم نفسهم أيضا ما يخرج من عندهم طعام وبالتالي ما يأتيهم دراهم صحابة استغربوا قالوا يا رسول الله مما ذلك من أين ذلك ليش يا رسول الله يقع هذا فقال صلى الله عليه وسلم من كفل العجم يمنعون ذلك من كفل العجم يمنعون ذلك ثم قال يوشك أهل الشام ألا يجيء إليهم دينار ولا مدينة المدي ايش ها مكيال اهل الشام قلنا من اين ذلك يا رسول الله فقال من قبل الروم طيب ايهما اعم العجم ولا الروم العجم تشمل مثلا بعض بلاد فريقية اللي هم صفار مثلا هذا اعاجم تشمل الهنود مثلا اعاجم تشمل لكن الروم يعني بها بني الأفضر بني الأفضر لهم الأوروبيين والمريسان وإلى غير ذلك وهذا الحديث يا جماعة رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال هالكلام ثم سكت هنيهة ذكر حقائق وسكت هنيهة ثم قال قال جابر قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يبغى يبشر الصحابة قال يكون في آخر أمة خليفة قال الصاحب التاج الجامع هذا هو المهدي وذلك قال يحتل المال حديا لا يعده عدا هذه الصفة وردت في من أصلا في المهدي ما قال يكون في أمة المهدي قال يكون خليفة وجاء حديث أخرى ذكر أن المهدي يحتل مالا حتيلا والحديث رواه الإمام مسلم فدعونا لنرى هل هي وقعت الآن في في زماننا أم أنها لم تقع بعد يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث في أوله قال يشك العراق ألا يجب إليه قفيز ولا درهم قال يا رسول الله مما ذلك قال من قبل العجب يحكوا أن أهل العراق لا يجب إليه ولا درهم يعني يا جماعة إيش اسمه بلغة العصر ها شفاء شفار إيش اجتماعي ولا أمني لهم باللي يبيعون ولا هم باللي يأخذون بدليل يا جماعة الآن النفط مقابل الغذاء هل فيها بيع نفط ودخول فلوس ليش بيع نفط ودخل دواء دخل شيء من الأطعمة بس لأجل أنهم يبكون حيين ولا بدوا حيين ما في العراق خلال حضار أكثر من مليون طفل مسلم فالله الله ينتقم لهم فأنا أعني بهذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما يبين هذا هو واقع طيب قلنا من أين ذلك قال من كبر العجب ثم قال يوشك أهل الشام ألا يجي دينار ولا مضي قالوا يا رسول الله من أين ذلك قال من قبل الروم طيب هل هذا الحديث يدل يعني أن ما يقع من تهديد على أهل الشام أنه ممكن يتحقق قريبا ممكن يعني الآن العراق متى طبت حفارها إلى الآن ما طبت انت حفار اقتصادي وصار عليه حفار عسكري الآن ونحن الآن في 2004 أو في 1425 ولا يزال هذا الواقع على ما نحن عليه طيب قد يكون هذا الحديث يدل على شيء من هذا قد يكون هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وليس شرطا أن يكون يقع الآن قد يقع بعد حين لا نريد أن نقع في مواقع فيه بعض من تكلم على شرط الساعة بدأ يحدد ويقول هذه العلامة وقعت في فنزولا في شارع كذا وكذا وهذه العلامة وقعت في باريس في موقع كذا يا خيانس عندك خريطة أو تقعد تنزل علامات ما عليها لا. لا نريد أن نحدد هذا التحديد لكن نقول كلام النبي عليه الصلاة والسلام عن العراق ثم كلامه عن الشام كأنه ينظر في الحقيقة في واقعنا ويقرأ في كتاب أيامنا الآن كأن النبي صلى الله عليه وسلم الآن وقف يقول هذا العراق تحقق اللي أنا قلته باقي الشام سوف يتحقق ونتأل الله أيضا أن يرد كيد هؤلاء الروم في نحورهم وأن لا يمكنهم من رقاب المسلمين ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا قال يجيء بعد ذلك لآخر الزمان رجل يحفل مالا حتيا ولا يعده عدا وهذا هو المهدي الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام به في حديث كثير. قال الجدير رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن هذا الحديث. يعني حديث يأتي خليفة يحتل المال قلت لأبي نظره هو أبي العلاء. أترياني أنه عمر بن عبد العزيز قالوا لا. حديث صحيح مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت عبيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامة. اسمعنا عبيدة. ها تحرك يعني هو نايم اما انقلب كذا باندعاج او حرك رجله فجأة شيء غريب قلنا يا رسول الله صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله يا رسول الله انت اليوم تحركت حركة غريبة وانت نايم ايش الحافل فقال العجب العجب في شيء عجيب طيب ما هو قال ان ناسا من امتي يؤمنون ان يقفدون البيت إيش يعني بالبيت الكعبة لرجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء والبيداء هي المفازة وهي الأرض الواسعة القفر التي طحراء قال إذا كانوا بالبيداء خسف بهم طيب من يعني بهذا الرجل الجماعة المهدي يعني به المهدي لأنه جاء في أحديث أخرى التطرح مثل لذلك تنشق الأرض تبلعه خذ أجبوا قالوا يا رسول الله إن طريقك قد تجمع الناس قال صلى الله عليه وسلم يبعثهم الله على نياتهم ويصدرهم مصادر شتا كيف يوم القيامة يوم القيامة هذا يبعثه مجبرaidين قد عنه وهذا يبعثه مقتاصد إن ذهب إلى المهدي وهذا كل واحد يصدروا لهم مصادر شتا قال صلى الله عليه وسلم يبعثهم الله على نياتهم. والحديث أخرجه البخاري ومسلم وكذلك من الحديث الوارثة في هذا حديث أبي هرين رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم يبايع لرجل بين الركن والمقام قال يبايع لرجل بين الركن والمقام أين الركن والمقام وين يدير في الشام في مكة زين إذن هو المهدي أنه ذكر في أحدث أخرى أن المهدي يخرج قال ولن يستحل البيت إلا أهله يعني لن يتسلط على البيت إلا أهله وهذه عبارة ريحنا يا جماعة قوله لن يستحل البيت إلا أهله إما أن يعني بذلك الزمن إذا خرج المهدي وجاء بين الرسل والمقام لن يتسلط عليه إن جماعته أهل الإسلام قد يعني به هذا أو قد يعني قاعده لن يستحل البيت إلا أهله لم يتسلط على البيت كفار لن يتسلط عليه إلا ناس يزعمون أنه مسلمون مثل ما تسلط عليه القرمطي الذي سياتي خبره بعد قليل مثل ما تسلط عليه القرامط لما أخذوا الحجر الأسود وجعلوه في ال في لمدة تسعة عشر سنة أو ثلاثين سنة ثم أعادوه فالبيت لم يأتي في خلال التاريخ أنه تصلح حتى من منذ وجوده الدنيا لم يذكر أن الكعبة تسلط عليها كفار صريحين ما تلاحظون هذا؟ يعني حتى عبرها لما جاء للكعبة ما سلط عليها فأرسلنا عليها طيراً أبابيل شوف يعني قبل خمسمائة سنة ووو مئة ووو ألف سنة وألف خمسمائة سنة ما ذكر بأن جاء الروم غزوا الكعبة قتلوا الفجاج فعلوا كذا كل اللي تذكره في التاريخ يكون مسلمون يفعلون ذلك الآن لما دخل عبد الله بن الزبير دخل وحدهما بالبيت في الفتنة وأخذ يقاتل دخل الحجاج وأخذ يقاتله في البيت وأخذ الحجاج ابن يوسف الثقاطي من خارج البيت من خارج الحرم يرمي بالمنجليق حجارة مشعلة مش بالنار ثم تقعها الحجارة بعضها على الكعبة وهدمها هدم جزءا منها واشتعل السطار الذي على الكعبة إذا ما تصلط على البيت إلا أهله في الحقيقة ما تصلط عليه أحد غيرهم القرمطي الذي وقف وقد يقتل الحجاج ويقول أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأثنيهم أنا ويقتل فيهم شغال إذا لم يتسلط عليه إلا أهله الذين يدعون أنهم أهل الإسلام فقد يكون أحد المعنيين إما أن الله لن يسلط على البيت أحد لو يأتي قوى الكفر اليوم يريدون أن يضربوا الكعبة لن يسلطهم الله لن يستطيع لن يوفقهم لن يسر لهم لن يأذن لهم بهذا لا إذما كونيا ولا شرعيا أو أن يكون المعنى أنه في عهد المهدي إنه لم يتسلط على المهدي لقسله إلا أهله يعني أهل الإسلام فهمتم هذا التفريق وهو فرق مهم قال ولم يستحل البيت إلا أهله قال فإذا استحلوه يعني إذا أقبلوا إلى المهدي فلا تسأل عن هلكة العرب يبدأ العرب يهلكون يهلكون قال ثم تأتي الحبشة شوف إذا البيت استحل أهله وبدأوا يهدمون يأتي الحبشة يبدأ الأعاجم. الحبشة إجتماع أعاجم أم عرب؟ كيوبيا. أصلهم أعاجم. وين كانت العربية دخلت فيهم الآن وهي سهلة عليهم. قال ثم تأتي الحبشة فيخربونه حوابا لا يعمر بعده أبدا. قال وهم الذين سيستخرجون كنز من الكنز الذي في داخل الكعبة إذا هناك كان تحت الكعبة لم يستخرج إلى الآن سوف يستخرج أهل الحبشة وهو الحديث رواه إمام أحمد سنة صحيح وعن أبي هرائلت رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزلت مريم فيكم وإمامكم منكم وقد تقدم هذا هو في الحديث صيحين وعن جابر قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال فإنسل عيسى بن مريم فيقول أميرهم تعالى صل لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمر والحديث تقدم معنا وفي لفظ فإذا هم بعيسى قال فتقام الصلاة فيقال له تقدم يا روح الله يعني الروح التي خلقها الله مثل قول الله تعالى هذه ناقة الله لكم آية لو جاءك واحد وقال ناقة الله يعني مثل ما واحد عنده ناقة اللي الواحد يركب ناقته يحلب حليبها، يسافر عليها يبيعها يشتريها نقول لا لا لا هذه من اضافة المخلوق الى خالقه ناقة الله اي ناقة التي خلقها الله روح الله يعني الروح التي خلقها الله يجوز انك تقول انا روح الله وانت روح الله وانت روح الله فلان وادم روح الله لذلك الله تعالى قال في ادم عليه السلام فاذا سويته يعني اكملت خلقه ونفخت فيه من روحي فقعوا ساجدين في أن يسمى آدم عيدا روح الله فلا يعني أن عيسى يسمى بروح الله بأن ابن الله أو نحو ذلك لا قال فيقال تقدم يا روح الله فيقول ليتقدم إمامكم فليصلي بك وكذلك أخرج مسلم عن أبي غليرة رضي عن جابر بن ثمرة قال دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيه اثنى عشر خليفة يعني لا ينتهي الدين ولا يرفع ولا تقوم الساعة حتى يحكم فيه او يمضي فيه اثنى عشر خليفة قال ثم تكلم بكلام خفي علي يقول جابر تكلم بكلام خفي بصوت منخفض. قال فقلت لأبي ما قال ايش قال قال قال كلهم من قريش اثنى عشر خليفة كلهم يكونون من قريش طيب تعال نعد يا جماعة هذا أبو بكر هذا عمر هذا عثمان هذا علي هذا من تولى بعد علي تولى الحسن ستة أشهر ثم تولى معاوية ثم تولى يزيد من معاوية ثم يلا وامش. امش، أمش على الخلفاء يمكن وتعالي له خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس يعني دولة بني أمية أو بن العباس تمرل ستمئة سنة الدولة العثمانية شوف كم استمرت طيب هل هذا يا جماعة طيب الآن يمكن قرابة الخمسة الآلات خليفة يمكن كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم اثنى عشر خليفة يعني بهم صلى الله عليه وسلم اشياء اما ان يعني بهم من كانوا يحكمون تماما كما كان يحكم النبي صلى الله عليه وسلم او ان يعني بهم ان يجتمع الناس كلهم عليهم أبو بكر اجتمعت الدنيا كلها عليه صح كل المسلمين عمر كذلك عثمان كذلك علي هل اجتمع الناس كل المسلمين عليه لا كان في الشام معاوية رضي الله عنه وفي المدينة علي رضي الله عنه هذا يقول انا الخليفة وعنده اسباع وهذا يقول انا الخليفة وعنده اسباع وقعت بينهم الحروب استمر علي يحكم قرابة الخمس او ست سنوات واستمر معاوية ايضا يحكم الشام قريبا من هذا الوقت ثم لما مات علي ومات الحسن استمر معاوية حتى أكمل عشرين سنة الخليفة وقد كان عشرين سنة أمير قبل ذلك إذا ما اتتبع الناس هل هذا يعني نقول إذا أبو بكر عمر ركمان علي هل تعد منها 14 أو لا إذا مشينا هالقاعدة لن تعد له رضي الله عنه وإن لم نمشيها عددته بينهم فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن يكون 14 قال كلهم من قريش وأخرج مسلم أيضا قال دخل الحارث ابن أبي ربيعة وعبد الله بن فضوان قال وأنا معهما على أم سلمة أم المؤمنين قال فسألها عن الجيش الذي يخسف به سألها عن الجيش الذي يخسف به هذا الجيش الذي يخسف به الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام يعني به الجيش الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم يقضي جيش الكعبة ثم بعد ذلك يأتي اليه بعث من الشام الى غير ذلك هم سالوها يا جماعة متى ابو واحد يبي لي ليش دخلوا سألوه عن الجيش كان في واحد في داخل الحرم مطلوب ومقاتل من هو عبد الله بن الزبير فهم الان عبد الله بن الزبير دخل الى الحرم واغلق ابواب الحرم واحتما به عبد الملك بن مروان الخليفة الحقيقي اللي في الشام ارسله جيشا الجيش هذا يقوده الحجاج جاء الحجاج احاط بالحرم جعل يرني بالمنجنيق. يعني واضح الامر. الجيش الحجاج كان جاي من الشام لم يصل بعد الى عبد الله بن الزبيق هؤلاء بدوا يفكرون طيب النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان يأتي جيش من الشام ان هالجيش السفة عن رجل من أمه يدخل إلى الكعبة أن يمكن عبد الله مزمير هو المهدي لا ليس هو المهدي بدأوا يفكرون طيب يا جماعة ما ينطبق عليه الشلام عن على المهدي أولا اسمه ليس كسم النبي صلى الله عليه وسلم وليس مثل الحسن وقد يكون شكله أيضا ليس موافق لشكل المهدي تعال ننظر ماذا قالت لهم أم السلمة قالت أم السلمة قال صلى الله عليه وسلم يعود عائد بالبيت فيبعث إليه بعث فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم ايش يعني ببيداء من الارض يعني ارض في المستوية صحراء فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها قال يخسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على وقال ابو جعفر احد الشراح هي بيداء المدينة يعني صحراء المدينة كذلك من الاحاديث قوله صلى الله عليه وسلم ليأمن هذا البيت جيش يغزونه حتى اذا كانوا ببيداء من الارض يخطف بأوسطهم وينادي أولهم آخرهم ثم يختف بهم فلا يبقى إلا الشريف الذي يخبر عنهم؟ والحديث رواه مسلم. يقول ينادي أولهم آخرهم. يبدأ الأول يبدأ يقول أفلان يكلم لي في الأخير وقد خطف في الأخير ثم يختف بعد ذلك في الأول. يختف بأولهم وأخرهم بكلهم. يختف بأوسطهم أولا ثم بعد ذلك بأولهم وأخرهم. وعن أم سلمة. قال صلى الله عليه وسلم يكون اختلاف عند موت خليفة عند موت خليفة ايش هالاختلاف اللي يكون شاء في حديث اخرى بين هالخلاف صح وش الخلاف اللي يكون يا جماعة كان الكعبة يموت خليفة فيختلف ثلاثة من ابناء الخلفاء يعني من ابناء الـ 12 خليفة اللي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم صح قل ليش نقصد يا الخلفاء ذكرت هذا سابقا حكام قد يكون حكام عاديين لكن سمهم خليفة بناء على أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد ما لا خليفة يعني أنه يحكم الناس قال فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كارث يخرجونه إلى الحرف قال فيبايعونه بين الركن والمقام بين الركن والمقام إما يقصد بالركن الركن اليماني أو الحجر الأسود والمقام يعني عند الكعبة قال ويبعث إليه بعتم من أهل الشام إذا بايعه تخرج كتيبة من أهل الشام تقبل قال فيخصف بهم بالبيداء بين مكفة والمدينة فإذا رأى الناس ذلك خلاص صريح جاء الشريف ما ينته واحد يخبر جاء قال يا جماعة رجش اللي أرسله حتى حالد المهدي اللي في الحرم يا جماعة انشجس الأرض وبزلعته فإذا رأى الناس ذلك أساه أبدال الشام يعني الناس الصالحون من الشام يبدأون يأتون اليك. يشدون الرحال يذهبون الى مكة. وعصائب اهل العراق. في العراق الصالحون يأتون اليك. قال فيبايعونه بين الركن والمقام. يبايعونه يا جماعة على ايش? ها? على ان يصبح ايش? حاكم. على ان يصبح الحاكم يأتي اهل الشام? اقول احنا نبايعك من كانت خليفة المسلمين الان تدبرنا الوضع الان جور وظلم يا اخي صلح الامور يا اشي اهل العراق احنا نبايعك ايضا خلاص نبايعك انا نقاتل معك بسبب الله تدبرنا يا اخي الوضع الان كل شيء منتشر فيه الظلم والجور قالت يبايعونه قالت ثم ينشأ رجل من قريش اخواله كلب اي قبيل الكلب قال فيبعثوا إليهم بعثا فيظهرون عليهم وذلك بعث كلب يخرج ذلك الرجل رجل من العرب غير الجيش اللي جاء من المدينة يطلع عدو ثاني للمهدي رجل أخوانه من قبيلة كلب شوف الدقة في كل صلى الله عليه وسلم يخبر يعني لو طلع واحد أخوانه من قبيلة ثانية نقول لا لا لا ليس أنت اللي بتحارب المهدي لازم يكون أخوانه من قبيلة كلب قلان الكلبي قال فيبعث إليهم بعثا من من يبعث إلى الثاني؟ المهدي يبعث إلى اللي من قبيلة كلب فيظهرون عليهم يظهر المهدي على أولئك يهزمهم ثم قال صلى الله عليه وسلم والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب كيف عرفنا أن بعث كلبه اللي مهزم؟ لأننا جالم الغنيمة من كلب دام أننا قال غنيمة تصيب كلبا يعني معناها أنهم مهزمون طيب الآن لما يغنم المهدي قال فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم قال ويلقي الاسلام بجيرانه في الارض الجيران باطل العنق الان لما البعير يكون مريضا او ميتا وهو على بطن جالس في الغالب ماذا يحصل لرأسه ينضط على الارض صح ويكون جيرانه يكون رقبته وباطل العنق كله ناصب في الارض شوف النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما يصف يصف بشيء يفهمونه الصحابة ما قال ويثبت الإسلام لا شوف لما قال يلقي الإسلام بجيرانه مثل ما يقول لك مثلا اشتد الوطيس حمية الحرب تحس ان الحرب الان حارق قال يلقي الإسلام بجيرانه في الأرض يثبت الإسلام فيلبس سبع سنين ثم يتوقف ويصلي عليه المسلمون وفي رواية التسع سنين طيب. قبل ليس وفى يا جماعة من اللي ينزل ينزل عيسى, ينزل عيسى. طيب طبعا هناك بعض الفراس زعمت بان المهدي منهم ولم يطدقوا عليه ما ذكرنا من الضوابط وهذه الضوابط يا اخوان ترى مهمة جدا ان تحفظوها حتى ما كل واحد يقفز لنا يقول انا مهدي مطدقة لا ينبغي ان يعني في اشياء ممكن هو يدعيها يقول انا رأيت وانا فعلت او اوتوي عمري لتجميل واستعجابها شوي ويعدل الامر لكن تعال انت تعدل نسبك ايضا هل جدك الحسن اثبت لنا ان جدك الحسن هل انت هل الارض مليئه جوان واملاها عدرا لا بد ان يثبت في الضوابط الرئيسه الرافضة يزعمون ان لهم مهدي ينتظرونه وهو اخر اممهم وهو الامام الثاني عشر المدعو محمد بن الحسن الأستري طبعا عند الرافضة اما ويرون أن, ان النبوة انقطعت لكن الامامة لم تنقطع وانه من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية لابد تعرف من امام هذا الزمان اللي انت فيه طيب مشكلة يا جماعة طيب كيف تكون هالامامة قالوا من شروط الامام ان يكون ولده الاكبر هو الامام بعده طيب تعال نشوف هذا علي طيب الان حسين طيب بعدين الحسن يلا مشيناها اثنين أخوان مشيناها لكم هذا ما انطبق عليه طيب بعدين قالوا بعدين علي بن الحسن طيب بعدين قالوا بعدين الحسن بن علي طيب بعدين قالوا قلنا ايمين وصلوا إلى الحسن العسكري طيب جاء عند الحسن العسكري المفروض انه يجي له ولد حتى يكون ولد هذا هو الإمام من بعده الحسن العسكري هذا رقم رقم 11 طيب اقوى الحسن العسكري ولا رزق باولاد وما في الرجل وما جاء أولاد مشكلة لخبط الشغل كله عندهم فانقسموا إلى اثنين منهم من نقل الولاية إلى ابن أخيه إلى إسماعيل بن جعفر الصادق ومنهم وسموا بالإسماعيلية سموا بالإسماعيلية ومعروفون الآن ومنهم من لم ينقلها إلى ابن أخيه قال لا دام عقيدتنا أن الإمام لازم يرده معناه أنه ولد به طيب طيباك رجل ماك كيف يولد له. قالوا لا هو ولد له ولد اسمه الحسن اسمه محمد وين محمد محمد هذا عند الموالي يرفقونه طيب نبغى نشوفه لا لا لا ما تشوفون الامام لحد ما يكبر ويلا ومشت الامور الى وصل عمره خمس سنوات والامام وين اجماعا يقصل عليه في البيت حتى يكبر لما كبر وصل عمره خمس سنوات راح يتمشى مع احد الموالي ودخلت في مثل النفق في الارض ولم يخرج إلى يومنا هذا ما آن الاسترجاء بأن يلد الذي حملتموه بزعنكم ما آن فعلى عقولكم العفاء فإنكم صمستم العنقاء والغيلانة وصمضي الأيام على مثل الحال وذكر بعض المطارعين على أحوالهم أنهم يطوفون ويدعونه بالخروج وينادونه بشتى أنواع النداء والأهازيج ينتظرونه نفرج إليهم ليقود الناس إلى غير ذلك اللي هو محمد بن حسن العسكري وهذا لا وجود في الحقيقة، وهو عندهم من ولد الحسين بن علي وليس من ولد الحسن، يعتقدون أنه دخل سرجاء سامر منذ أكثر من ألف سنة لما دخل عمره خمس سنوات يقولون يعيش هناك ولم يمت سوف يخرج في آخر الزمان يعتقدون أنه حاضر في الأمطار غائب عن الأبطار الآن يا جماعة في الكتاب فتاوى الإمام المنتظر كتابه من فتاوى الامام المنتظر تدريش الفتاوى كان المول اللي يدخل عليه في البيت يجون يسالون يقول طيب انا عندك كساء اسال الامام يقول ايش سؤالك يقول سؤالك كذا وكذا يدخل بعدين يطلع يقول له يقول لك الامام يجوز يلا وراح يجي واحد ثاني انا عندي كذا يعطيه الكسوه يعطيه حتى انلفت كتب فتاوى الامام المنتظر وهذا موجود من عنده يعتقدون أنه حق طمع كلامه ماذا لم يكن عليه جليل ولا عقل ولا نظر ولا برهان مخالف أيضا للسنة الله بالبشر معروف أن الأنبياء الذين هم أفضل الناس عند الله أفضل الخلق يموتون ويأكلون ويشربون وليس لهم غير طبيعتهم البشرية مثل ما قال الله تعالى قل إنما أنا إيش بشر مثلكم الفرق بيني وبينكم إيش يوحى إليه ما في فرض مني وبينكم انني يوحي لي ولا انا اتزوج ويأتيني اولاد واذا جعت اكل الطعام واذا عطش شربت ماء وانام ويغلبني النوم السفر كان للغذاء يعني, يعني يميل برأسه يغلبه النوم هذا يلا فهو بشر لكنها هؤلاء قد اخرجوا بعضنا انما عن سفتهم البشرية بمثل هذا يزعمنا طبعا انه حي كما نفرنا نقول ايضا ما الداعي لغيبته واختفائه يقين ان الان بول ملي اتعدنا مليء من والجوع يلا اطلع اطلع يا مهدي لكن ما انا بالسترابي ان يريده ليش ما يخرج اليوم ويامر معروف ينهى عن المنكر هو موجود يلا طلعوا اعملوا حفريات وطحلفوا عليه يطلع ولا يعزموه ولا لكن ما في حقيقته ليس له وجود قال ابن كثير يكون ظهوره من بلاد المشرق يعني مهدي اهل السنة لا من سترابي سامراء كما يدعمه جهلته الرافضة طبعا هم ينتظرون خروجه كما ذكرنا ليس على ذلك شيء من الأذلة أبدا أخيرا أقف معكم وقفات مع مدعي المهدية نكمة معاس من الناس ينتظرون خروج المهدي وفي كل المسلمين ينتظرون ذلك فلما رأى بعض الناس هذا بدأوا يدعون أنهم المهدي بدأوا يدعون أنهم المهدي وقد كنت في السودان قبل فترة كتواً وقابل شخصاً ذكر لي لكن باقي الوقت لم أستطع مقابلته ما ادعى أنه المهدي لا بدعى أنه المهدي بدري ادعى أنه من أنه عيسى بن مريم أي والله وأنه نزل من السماء وأنه عيسى بن مريم يعني وليس به أي صفة من صفات عيسى طبعا الإخوة هناك وقفوا له والحكومة وقفت لا إلى غير ذلك لكن أعني أنا الرجل طبعاً كونه يدعي أن عيسى بن مريم معنى أن المهدي نزل وانتهى قل لنا هذا التناقض وعيسى لا يمكن ينزل لبعد مجيء الدجال فالمقصود هو طبعاً ألب كتوب وبدأ يدعو إلى نفسه أن عيسى طيب عيسى هل ينزل يدعو إلى نفسه؟ لا يدعو طيب نفسه وينزل تابعاً للمهدي مدعوا أن نبوها أنواع قال الشيخ الإسلام رحمه الله وربما ظهر بعضهم وسمع أصواتاً تقول له أنت المهدي أنت المهدي رطينات كبه يا جماعي في اصلاح بعض الجن يمكن يتلاعب بعض الشياطين ويبدأ يقول له انت المهدي امنت لك يا مهدي يا مهدي ويصدك انا المهدي يبقى على المهدي يقول يا جماعي انا سمعت صوت يقول لي انت المهدي ممكن يتلعى الصوت ليس بعيد ان يكون الجن او ان يكون تخيلات لان بعض الامراض النهدية يشعر ان احدا يخاطبه في مرض يسمونه الذهان خريف من انتصام الشخصية يشعر يشعر بمشاعر حقيقية يعني يكلمك يقول يا اخي في مثلا زباب الان قاعد يدخل في ابني طلعوه والله العظيم انا صادق بألم يا جماعة واذا نرى ما وجدت شيئا فهو يشعر او يقول لك في واحد يتكلم الان يقول لي كذا وكذا ويذكر لك أحيانا هو ما هو بجد يعني تجد ان مثلا ما تعلم ويقول لك في واحد قال لي أن نيوتن اكتشف كذا يحضر لك نظرية من نظريات العلمية اللي لا يمكن يعرفها بنفسه فيكون قد يكون من الجن أو نحو ذلك. أقف معكم على بعضهم. ادعى عبد الله بن سبأ أن علي بن أبي طالب هو المهدي المنتظر رضي الله تعالى عن علي وزعم أنه سيعود إلى الدنيا ولا يزال أصحابه أصحاب علي يزعمون بأن علي سوف. يعود إلى الدنيا وأنه سيخرج أبا بكر وعمر من كبورهما ويصلبهما إلى غير ذلك علي بن أبي طالب بعضهم قال إنه ولي وبعضهم قال إنه المهدي المنتظر وبعضهم رفعه رفعه حتى وصله إلى مرتبة إيش الألوهية وقالوا لأنت الإله حتى إنه خرج مرة على بعض أسباعه فلما رأها هؤلاء الأسباع فإذا بهم يسجدون له. قال لماذا تسجدون لي? قالوا انت هو انت هو. قال انا منه. انا علي بنبي طالب انا من? قالوا انت الله الذي لا اله الا فغاضب. وامر بالاخديث فحفرت واشعر في النيران يريد ان يخوفهم. قال ترى لما ما يتوب بأحرقه. فاقبلوا يتساقطون في النيران ويقولون اصلا لا يعدد بالنار الا رب النار. دليل انك انك ربنا. فالمقصود أنهم في ضلال عظيم وعلي رضي الله تعالى عنه طبعا بريء من مثل ذلك ولا شك أنه يعني من خيار الصحابة وكبارهم وله قدم صدق في الإسلام ومن العشرة بشرين بالجنة ومن الخلفاء الراشدين المهديين مشهد لهم بالإمامة لكن ينبغي أيضا أن لا يرفع فوق منزلة التي تعاله الله تعالى فيها طبعا عبد الله بن سبأ ليش ادعى في علي ليش ما ادعى في نفسه ليش لما حتيصدق لو ادعى انه هو نفسه ما راح احد يصدق فما بده يبحث عن واحد ممكن يصدق انه يكون مهدي منتظر لما يقول اني انا المهدي انت عبد الله بن سبأ اصلا يهودي جاي من اليمن هذا اطلق كيف تقول اني المهدي ما لم يصدق احد لكن يأتي باحد يقول جاه جهه مثل بعض الناس الان لو اراس مثلا ان يعمل دعايه على شيء تعاية على منتج من الاشياء يأتي الى شخص مشهور اما لعب كرار او مغني وممثل احيانا ويخلونه يمسك بهالمنتج المنتج ويطورونه ويدفعون له ريال على هالصورة طيب جملك واحد من الشارع وبناش يطوره فالله ينشهر شوي يقول لك هذا يختلف عن هذا هذا ممكن ان يجذب الناس الى شرب هذا المنتج مثلا نوع من المواطبات او العطير لكن الثاني لا كذلك عبد الله مسلا ادعى علي لأن عليا يمكن أن يصدق عليه ذلك أم عبد الله مسلا لا يمكن أن يصدق ما ضع عبد الله مسلا وما ضع عليه رضي الله عنه أقبل المختار بن عبيد الثقة فيه ادعى المختار بن عبيد كان يبغى يدعي بنفسه لكن ما أحد يصدقه فبحث عن واحد يصرح ادعى أن محمد بن الحنفي هو المهدي المنفرط محمد ابن الحنفي من أبوه علي بن نبي طالب. إذا بيش من ابن الحنفية ليش بن محمد بن علي لأن أمه من بني حنيفة فاشتهر بذلك رضي الله تعالى عنه محمد بن الحنفية من خيار الصحابة و... أو من خيار السبعين. ما أدركي النبي صلى الله عليه وسلم المختار بن عبيد كان في العراق ومحمد بن حنفية كان في المدينة إدعى المختار بن عبيد في العراق أن محمد بن حنفية اللي في المدينة هو المهدي المنتظر. وانظر ماذا صار يفعل بدأ المختار يدعو الناس ويجمع منهم اموال ويقول اني انا اللي اعرفكم بمحمد بن مهج المنتظر والنار في المهج المنتظر انا الان وكيل عندكم وامنوا به ويدعو الناس اليه وو... وبدأ يستفيد فائدة شخصية له ويشتهر فمحمد بن الحنفية خرج من المدينة ليذهب الى العراق يشوف ايش الوضع يعني هذا قاعد يدعو أني أنا المهدي طيب أجي أنا المهدي فأشوف الوضع بنفسي فلما علي من مختار أن محمد الحنفية جاء إلى العراق خاص أنه يأخذ منه الأضواء وأنه ينفضح فقال إن إمامكم المهدي المنتظر ولله الحمد في العراق لكن هناك علامة في المهدي المنتظر إذا جاء لازم نعملها فيه حتى نكتشف هل هو المهدي المنتظر ولا لا يمكن نجني متبكد بصورة مردريب قال لها ايش العلامة قال ان يضرب عنقه بالسيف برضه فان اثرت السيف معناها ان الكذاب هذا جن متمثل بصورة المهدي. واذا ما اثرت السيف معناها ان المهدي المنتظر شوف الحركة كيف محمد بن حنفية جاي في الطريق وهو في الطريق قال له ترى جاهزين لك السيوط اول ما تدخل بيتولون رجبتك كلهم بيضربونك حتى قال لها ايش ما أنا المهدي الحين هم يقولون قالوا لا هم جايين حتى يتأكدون إذا جرحتك السيوف معناه أنك المهدي قال توقف يتخلني أبقى حي ورجع رضي الله تعالى عنه إلى المدينة والمختار بن بعد ذلك انتهت طبعا انتهى ما هو عليه بدأ المختار يدعو الناس إلى نفسه وصار هناك فرقة من فرقة الكيسانية يعني فلصر المختار وفتعي أنه مهدي إلى غير ذلك شيء من الضلالة عمر بن عبد العزيز قال بعضه العلم انه هو المهدي لكن نحن نقول ان عمر بن عبد العزيز مهدي وليس هو المهدي صح هو المهدي هذا الله صلى الله عليه وكره افضل الخلف اللي قبله واحسن من كثير من الطلبه بعده لكن ليس هو المهدي المنتظر اللي اخبر به النبي لكنه مهدي من المهديين محمد ابن عبد الله ابن الحسن ابن علي ابن ابي طالب ايضا ممن الدعيه فيهم المهدية واشتهر اشتهر بلقب إيش؟ ذو النفس الذكيه ذو النفس الذكية. حقيقة محمد بن عبد الله ابن الحسن ابن علي ابن ابي طالب ينطبق عليه كثير من امور المهدي صح اعطني اياها اولا الاسم محمد بن عبد الله من نسل الحسن بن علي ومن آل البيت من عترة النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا صالحا وانتشر في عهده الفساد والجور والخلافات بين المسلمين وقد يكون ايرا عقل الانب واجل الجبهة قد يكون نحن ما رأينا لكن قد يكون كذلك اي بذن يا جماعة واضح خلاص اللي قبل شوي المختار بن عبيد قال محمد بن علي بن نبي طالب محمد بن حنرية ما يصلح. طيب علي بن عبي طالب الاسم ما ينقص. هذا واضح. محمد بن علي بن الحسن ابن علي بن عبي طالب. هذا من محمد بن عبد الله بن الحسن. ذنب نفس الزكية. كان قوام قواما. ظنوا انه المهدي وكان له حرجة. حاول تصحيح الاوضاع. محمد بن عبد الله. جاء ذي ناس وقالوا ياقي انت المهدي. واضحة. قال كيف قال يا اخي اسمك مثل اسم النبي صلى الله انت من نفس الحسن أي يمكن ايضا مظهر كذلك يا اخي ملأة الارض جورا يا اخي قم انت المهدي انت المهدي ورفعوه حتى دعوا اليه وصار لا اسباع وبدأ يقاتل فرها ليت مشاكل حصلت في التاريخ بسبب ان بعض الناس يعتقد ويبدأ ينفذ فقاتله جيش العباسيين في عشرة الاف مقاتل وقضوا على حركته طبعا خروج بالنفس الذكية كان على حاكم ظالم حتى أبين لكم كيف الذين حوله رأوا أنها المهدي أولا كان على حاكم من ظالم وكان قد انتشر الظلم والجور في عصره. وكان اسمه يوافق اسم النبي صلى إلى غير ذلك ومع هذا لم يعني يحالف وأن يكون هو المهدي الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام كنت أود في الحقيقة ما أن أنت هي من موضوع المهدي. الآن لكن الموضوع سيطول لأن لي كلام أيضا حول المهدي الذي خرج عام 1400 ووقع ما وقع من بذنة الحرم وكيف كان ظهوره وما هي العلامات التي خرجت قبل ظهوره ويعني طريقة التعامل مع مثل هذه الأحداث كلها مهم وقد بقي معي كثير قد يحتاج إلى ساعة كاملة. سأعلم إن شاء الله نوكي له إلى الدروس القادمة. أسأل الله تعالى بمن وترنا هل وفتن وياك كل خير؟ تعلني وياكم باركينا. أي كنا نزيدنا وياكم علما وهدى وتوظيفا. الله تعالى جل وعلا وأكرم وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.